يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن أرتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إِلَهُم مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِي الْجَاهِلِينَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 وَجَعَلنا فيها فجاجا سُبُلًا لعلهم يهتدون وَجَعَلنا السَّماءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَضَمَّعنا آيَاتِهَا مَورِدُون وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ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 117. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 118. لو يعلموا الذين كفروا حين لا, يكفون عن النار حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون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 فسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم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 مَتَى يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِ جئناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 127. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين